وَلَكُمْ مِمَّا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَكُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكُوا إِن كَانَ لَهُمْ تركتم ولهن نربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن نثون مما تركتم من بعد وصيئات تصل بها أو دين وإن كان رجل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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُنَّ رَأْنًا خَالِدًا فِيهَا يُدْخِلُهُنَّ رَأْنًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ